فآدم ونوحا وآب إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله شميع عليم إذ قالت امرأة عمران, عمران رب إني لك ما في بطني محررا فتقبل علي. فلما وضعتها قولت رب إني وضعتها من ذا والله أعلم بما وضعت وليست ذكر تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها زكريا كلما دخل عليها زكريا محرام وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قال واه يا رب من يشا رب من يساب هنالك دعزك رب طال ربي وابني ملة كذريته طيبا انك سميع الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن لا يكونني ملام وقد بلغني الجبر ومرأتي عاقل قال كذلك الله لا تتنين من لا غنى، وذكر ربك كثيراً، وسبح بالعشر